بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم يذبحوا ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان يان فعنا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 وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضِعَةَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ുഇല ഉം മിഹി തലിത വലിതഅന്നദി ഹൂഖിന്ന അക്സരഹു ما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان تَوَاجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَافَهُ الَّذِينَ مِنْ شِيعَتِهِ فَاسْتَغَافَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ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 بين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى والا يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمَدِّنَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً أَمَدِّنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ رَجُلٌ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ഫസാല ഹു മഥാല ഫ فاحداهما تمشي على استحياء ان قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا قال لاهلهم كذو انني انست نارا لعل ياتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تسطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما ما راها تهتز كانها جاء انه ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين وسلك يدك في جيبك تخرج بيضاً من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهان لمن ربك ذانك برهانان من ربك الى فرعون وملائه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون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 انتم ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا ما هذا الا سحر مفتر و وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار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 فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمًا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَاءَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّن عِندِ إِلَٰهِ ٱلَّذِى هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ٱتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ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 വ ഇദ യുത്ല അലൈം കാലു അമന്ന ബി ഇന്ന ഹ്രബിന് ഇന്ന കു്യുസ്ലിമീ ഉല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 ان انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا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 وما اوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاق فهو لاقيه كممن متعناهم متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون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 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم انها رسرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعصبه اول القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين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 ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله فما كان له من فئه ينصرونه من إِنَّ اللَّهَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا اَمَنَّ اللهُ علينا لَخَسَفَ بنا وَيكَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل الرب يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن نَّضِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ولا يصدك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ